بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر. فَإِذَا لُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمَ ئ ِ ذ ِ ي َ و ْ م ٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ و َ ح ِ ي د ا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ م َ م ْ د ُ د َ ا ً وَبَنِي ن َ ش ُ و ه ُ د ا وَمَهَّدْتُ لَهُ ت َ م ِ ه ِ د ا ثم يطمع و ا ل ز ي د كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قُتِلَ كيف ق َ د ر ثم ن ظ ر ثم ع ب َ س َ و َ ب َ س َ ر ثم أ ََ ب َ ر َ و َ ا س ْ ت َ ك ْ ب ر فَقَالَ إ ن ه ذ ا ذ ل ِ ل َ س ِ ح ْ ر ي ُ ؤ ث ر إ ِ ن ه ذ ا ذ ل ا ل ق َ و ل ُ ا ل ب َ ش ر س َ أ ص ْ ل ِ ي ه ِ س َ ق ر ْ و َ م ا أ َ د ر َ ك َ مَا س َ ق ر ل ا ت ُ ب ق ِ ي وَلَا ت َ ذ ر ْ ل و و ا ح َ ة ل ِ ل ْ ب َ ش ر ِ ع َ ل ي ه َ ا ت ِ س ع ة ع ش ر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 ويزداد الذين آمنوا إ ي م ا ن ا و ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا م ث ل ا ك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر ى للبشر ك ل َّ و َ ا ل ق م ر والليل إذ أدبر والصباح إذا أسفر إنها ل ِ ح د الكبر نذير ا للبشر ل م ن شاء منكم أيه يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات ي ت س ا ء ل و ن عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعام المسكين وكننا نخوض مع ا ل خ ا ئ ض ي ن وكننا نكذب بيوم الدين حتى أ ت َ اليقين ا فما تفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستافرة ف َ ر َ ت مِنْ ق َ س ْ و َ ر َ ه بَلْ يُرِيدُ كُلُّ م ْ ر ِ مِنْهُمْ أَيْ يُتَاصُحُ ف َ م ُ ن َ ش َّ ر َ كَلَّا ب َ ل ل ا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ ت َ ذ ْ ك ِ ر َ فَمَا شَاءَ ذ َ ك َ ر َ ه ُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أ َ ي ش َ ا ء َ اللَّهُ